صلي على محمد وعلي محمد لاجل تعجيل فرج امامنا المهدي المنتظر عز الله تعالى فرج الشري صلي على محمد وعلي صلي على محمد وعلي محمد لاجل سلامتكم وسلامه كل مؤمن ومؤمنه صل على محمد وعلي صلي على محمد يا له من قابل الحوائجي الله سفير الحسين مسلم بن عقيل عليه الله والصلاه والسلام فلان الله بحقه ان يرد, يرد كيد اعدائنا في ضر الى مفورهم يا الله يا الله اللهم اجل الله الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين يا الله بحق باب الحوائج مسلم بن عقيل شافي عن كل سجين يفرج عن كل سجين لما أخوتنا الذين من هذا المكان حسب الله أخذوهم ظلما وعدوانا إلا يفرج عنهم بحق باب الحوائج بسلم المحكين لأن يشاف كل مريض ومريضة بحق باب الحوائج بسلم المحكين إن شاء الله وظامي وظامي إذ العار يا كوفة وظمي هذا التاريخ يظل بعدين هذا التاريخ هم يجيهم يدخروه بعد هذا اللي تدرون كلها تطاوير ويرون كل شيء مرتد هذاك ما مضموم التاريخ شو تحاولون اخفي العار يا كوفة وضمي وضامي ابي وقال ارفض الزلة وضعني على اشفاف الصبر والدام وضعني وضعني ان ذبح تعلب ابن فحام الحميه اي ان ذبح تعلب ابن فحام ما جو ما جو وداه أمس بايعة ومسلم أميس وداه 30 واحد ألف واحد وصالهم لا تجد وراء هذه الروايات لكم معاش واحد أمس بايعة ومسلم أميس ما ظل اللي قاعد شوفون ودى وافوا يا قد هاليوم ودى ودى جسما في حبرات ويانوير ودى يا رهم خبب قدموا لمن هدير النوبن داييا مزيا يا يوم خضاب قدماء المعايا يا هدي الله يصب الحوايشكم رحم الله من ذكر القائم ربنا على الله يوم عوجانك هذا اليوم جبحوا مسلم يا مظلوم يوم عوجانك هذا اليوم جبحوا مسلم يا مظلوم جبعوا نحرة أهل الغدرة لبحوا مسلم يا مظلوم يا محزناك هذا اليوم ذبحوا موج ليه ما عموا اليوم هذا اليوم ذبحوا موج أهلي أهلي يا سبحان قرئ اهل الغدر قطعوا نغار اهل الغدر ربحوا مسرم يا ما يوم احزان يوم احزان ارتق الله بك رب عا يا روح يا الى الصوات يا محزانا اكبال الله رب عا ومحسن يا ما او نحو قطعونا خرى امننا قطعونا يا لله والسمع والبحا او يا ما يوم حز انا اجاب الياو ربح يا ما يوم حز وعا ومذئ امرا ما ولوم يقراو نقرا اهل بغداد يقراو ايي اهل بغداد لبحوم اسمي يا يوم احزانك يوم احزانك Ya ma'a zulzila ya ma'a ro mazanek ya ma'a la'anaka ya Kala. Na musli mah hadi aui. Wait y dropi jar duhaini. Na musli maa haadi. Bye. Uh -huh. صاحب مسجد الكوفي هذا اللي كتب اقدم وبامكاني اللذي حدر صابتي في ابن نحر مسلم بيقفر نحر مسلم بمشان الفر والكرر صحيب هذا الدار بمشان فأو نربح عد السار دمت فجري اهل الغادر دمت السار اهل الغادر فها هم يا مطلوب يو محزنك يو محزنك يو ما يوم محزنه يوم عذالك هذا يوم يا الله зария заауси яма заауна хари ангил وحد اي وجه الاخذ jab qal al khot shamra idh ar men jo mat bit abal al khot halala wa hwarah ahli سبح اللهم سلم يا ما الله يرضي حوايشي يا ما احدانا اكعد يا يا سبح اللهم سلم يا ما بارك الله بكم الله اكبر اعز اليوم سبح اللهم سلم يا ما سبح عولا اهل الغرب تعالوا اهل الغرب سبحوا وسلموا محمد صلى الله عليه الفرسان خن الحسيو فغ من يربها يا اسيا حجار واذا شجد ام الاحصاد قلبوي بناره ومسلم دين كل اجروح وياما كبا والله تبكالي وياما اجمر الله صل kan khof ali zadori dari koufa bik injil bas kell injil bas kell kan khof ali bik وحي المروى اهل الظمى وحي المروى عليه الصلاه والسلام ذي يا ما يوم حزنك يوم احلامك هذا اليوم الله الله ذي بحال يا ما اقاله الله يُبْدِعُ كُلُّ بَديعٍ وَكُلُّ هَذَا عَلِيمٌ بِذَا حوادثكم اللهم يا الله يصر بالحجاج يا اهل البيت صباح امين النجي ولله اليكم جميعا وسلم بي ابو شلون المر سلم ما جاي بقى نخرب من أغليك الخوف فصلاً راسقاً جسماً رأيت غيونك شوفاً رأيت غيونك شوفاً آخر آخر شي على الحسين حبيب المعزيز السلام عليك يا رحمة الله المسلم الآخر نفس السلام عليك يا برد الله <تصفيق> سحبا وجيت ما بس راسي فإل من ودت الكفر فإل من ودت الكفر جثة بلا راسي سحبون والمن هل جثة يقرفون جثاب لا راتي تقبون والمن هل جثا يقرفون أخليا من تصري أهلي الغدري أخليا من تصري أهلي الغدري لبحاو مسلم يا مخلوم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Yo, ma jale, yore, murshi, ya mala من تصر أهل الغدر يا من تصر أهل الغدر يا من تصر أهل الغدر زبحا ومسلم يا مصر الله يشاف المرضات اليوم أحزانك هذا اليوم زبحا ومسلم يا مصر. هذه كوفة ابن زياد كلها سيغرب تنتمك يا عبار عبد الله عن يا بو السجاد يوم التابح يا خبر في الحد نحر مسلم يا زريقاري يا زيفقاري بلا نخرك ونا درس احمد قدس هي يا صدرك O ne yassar sal sal ham ne val jism ma torh وهم من تضغي أهل الغدر وهم من تضغي أهل الغدر نبحى ومسلم يا عمر يوم أحجانك يوم أحجانك azidku wa tban ziyada kin la tilab tanzara ran muzli yaqut sajjat ya wit taqiya زي في الحال نار مسلم اي حذفك بلا نخرك ونسى تنسي حب الجد لا تهي Hayat hech bir aşka gelmez. Hem yopal gitmek mi patru. Amran sen ki la izi de yol. Hem yopal gitmek mi patru. Amran sen وحمل تغيب اهل الغيب لا تجاوزي بقى لا تجاوزي نريد انه غير جاوز على الاطمان سيديهك ولاي سيديهك ولاي de domo wa jamae sey zi taqwa wa de he zakhre wa wa jae sey zi taqwa jaao ye a khujai riya e ma me allah ho sey hausan me allah ho sey ha e ma يا <تصفيق> <لا> حسامي يا <تصفيق> حسامي يا ملاذ العز للمستضغفين <تصفيق> يا طريق الواضح للزائرين يا طريق الأنبياء <تصفيق> سيدي <هك تصفيق> حسامي <متحرك> لك عمري وبطائي سيدي حقا ولا حي لك صوتي وندائي سيدي حقا ولا حي وأنادي أتهي awa onaj jaa moraje yaa hazi hil ajialo sa bas bi khaufat ant maula ya مولانتي وك هذه الأجيال سارت في خطاك أنت مولايا ولا مولانتي وك هكذا جئت في زائتين Hayabana khayral awsae Haye zila wa hala Innaka maula hayanti ma'ee Haye zila wa أنت جليل أو يا كريم أأنت قد علمتني ما الخلود ابا ولا يسيدي قبل الوجود انت قد علمتني مغنى الكون ابا ولا قبل الوجود احيدريون انت لاَ ذِى فَلَذَائِكِ أنت وَلَا وَنَجَاكِ مِنْ شَقَائِكِ جِئْتَ وَلَا أَأَنْتَ دِينِي <يا حسن> <تصفيق> <أنت> <يا حسن> اواه يا تني لا والله انت قد علمتني ما كنا نقول فوا قبل الوجود احدار يوم يا amalage fir bala e ye zika ta wala o na jati min shaqai ye zika ta wala tikar ju ya a can ka <laughs> a de ka anjo أنت يا من سباق الهدى فلكم نجاة أيها الأمير يا فتى العبارات أنت يا من سباق يا سيد هاشم يا اهل امير الشهداء Ya Maula ya nteha'i darizata wa la anta dhukhri ya maula anta fakri ya أنت صغري صغر صغر هذا الدهر والروح الآمن إنما العاقبة سولي صاق هذا الدهر والروح الأمين إنما العاقبة تولي المتقين أنت فكر الأتقياء سيدي العام والعائي يا, يا أميغ الشهدائي سيدي العام بل كان مولاي انتهائي جيد قال ولا انت يا مولاي انت فخري يا مولاي انت فخري يا مولاي أنت فخر يا حورس الضاحي هذا الدهر والروح الأمين إنما العاقبة ذول المذقين أنت فخر الأسقاء في جيشات يا منار للضائع سيدي هذا وداع يا شعار للفجاع سيدي هذا وداع ام انت تذكر يا موت هل انت تنظر يا موت هل انت تذكر анта أنت إشراق ومجد ويقين أنت نصر الله والفتح المبين أنت إشراق ومجد ويقين أنت نصر الله والفتح المبين إنه نصر Zaydi jahk wa la'i Zaydi jahk wa la'i Zaydi يا حسين الحاج بدر ومسلم يا حسين الحاج بدر يا حسين اي اي صباح امين صاتم من كوفة عنالك زبحة واحد من أبطالك فتقبض الغزر ما جالك سوّب هاي الناس لتنقم يا حسين الحرق سوّب هاي الناس يا حسين الحرق <تصفيق> يا زين ويا حت شوف لينجان ويون مكفه يا زين العمود عقبك بو تمش يسحج لمي قدم يا زين عقبك العمود رجنا راسنا يا فزره اقما ربس يا فقصها تخيرها صار الناس راحت افدم يا دين الحب او تسلم النصحه واذم رباهم ما تعاني في ذوياهم هاج الغدر دنياهم صحة بالغدر دنياهم دنيا وبدمهم خلاها تغيم يحدي للحفل اوه لله مضرور الكوفة بوازنها والفارس على الخوف ارغمها قسلم دمبت تجمع جنها حتى خضرها Skias, halvets best, den <imitation> ja, det مسلم ما دار ذات عند حر وما له بالي يخضع روس الشحت قامت تركى روس الشحت قامت تركى بل الخوفش جهم يا حسين يا زغلول يا <تصفيق> يا سيد <حبيب تصفيق> العصر او مسلم, مسلم اول ايه وتص <تصفيق> يا ابن الزهراء بورع التص مسلم اول ايه وتص يا بني العرب وقران الطف تسمي اشل طلب اول صف تسمي اشل طلب اول صف اول سي افق مسلم حر ومن بيذره كانوا هوى بالنصرة خلي ما قدر و بس حفر خلي يا ما قدر و بس حفرة خفر حديها المؤثم خيم يا زينه حاسه له للوادي يا يا نرسل في ان الوادي مغلوش يا طغى راسك حبوجت يا طغى راسك حبوجت وبجين تخلع القدرات تمم يا زين العصر الاول ثلاث يا حسين ومسلم خلالك قبله يتيمه بيانا بيالات ومسلم خلالك سبح الله يتيم ابي انا غيالك اول مظلوم مغيظ لك اول مظلوم ويا ظالم اول مظلوم ويا ظالم عمره حياتي يا تيته يا تيته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 احنا خابطين للعباد يا علي احنا خابطين للعباد يا علي الحاصمه الخطر نبقى ولا عين العباد يا علي احنا خابطين للعباد يا علي نبقى عين العباد يا علي خيرات من هذا الخطر يا علي الموت على هذا السفر يمكن مهما تسر يا علي احنا قرات نفتخر يا علي احنا قرات نفتخر يا علي شي عالي شي عالي يا علي شي عالي شي عالي يا علي احنا قرات احنا الدوراجه نبتخر يا علي احنا الدوراجه احنا, احنا الحسان ويا عالي ظل الوادي يا علي اعدانا يا علي تصرخ يا علي احنا في ثانو ويانا يا احنا في ثانو ويانا يا ربانا يا علي لنا علي احنا علي Аллаҳу <laughs> акбар أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمّا يجيءُ المضطرّ إذا دعاهُ ويكشفُ السوءَ أمّا يجيبُ إذا دعاهُ ويكشفُ السوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا اللهم اتشف الزوء والبلاغ النا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي اشف قدر الحسين بظهور الخج يا الله عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاري ومن المستشهدين بين يديه يا الله لا يرض إمام زماننا قمنا يا الله لا يرد كيد أقدعنا أقدع أغدائ الدين في نحورهم غاجلا غاجلا يا الله إلهي اجغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين ظالمين يا الله إلهي نرزقنا في الدنيا زيارة محمد ومحمد في الآخرة شفاعتهم يا الله لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا الله فنوصانا باب ذرا اللهم اقسم عليك بباب الخوايج مسلم بن عقيل اقض حوائجهم شافهم رضاهم مجيب لهم يسر امورهم يا الله الهي شافي مرضانا بمرض كربلاء زين العابدين يا الله لا تيب المنظورين والمنظورات ألبسهم فوضى الصحة والغافية عاجلا يا الله تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين والباذلين بأحسن قبولك يا الله لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله تقبل منا بأحسن قبولك يا الله لا تردنا إلا بقضاء حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله وإلى أرواح أمواتكم شيعة أمير المؤمنين الشهداء العلماء خدمة الحسين فأتي ما شهداء هذا المكان المحدد وقبل ان اقرا الفاتحه الهي فرج عن كل سجين وسجينه مؤمن يا مؤمن بحق محمد وال محمد وبحق هذه الليله العظيمه يا الله لا سيما المظلومين فرج عنهم عاجلا عاجلا يا الله الفاتحه مع الصلوات اللهم صل